من البحوث حول مقاصد الشريعة الإسلامية من الرفق بالمكلفين وما هي تلك التوجيهات والنصوص التي انتشرت وكثرت في هذه الشريعة المباركة لملاحظة هذا الأصل العتيد والذي سيذكره المصنف هنا من البحوث في هذه في هذا الدرس مسائل منها هل الرفق بالمكلف هل الرفق بالمكلف في نفسه هل هو حق لله أو حق للعبد هل هو حق لله أو حق للعبد أم, أم فيه مجموع الأمرين بمعنى هل للعبد أن يتنازل عن هذا ويحمل نفسه وما لا يطيق فعلى الأمر الأول إذا كان حقاً له فهو قد يتنازل عنه ويحمل نفسه ما لا يطيق وإذا كان حقاً لله وجب المحافظة عليه وإن كان فيه حظاً للنفس وهو الرفق بها ومن البحوث التي سيتحدث عنها المصنف وقد مضى أيضاً شيء من كلامه في ذلك هو تعارض الحقوق ونظرة إلى بعض المسائل الأصولية وهي فيما إذا تعارض الواجب والندب فما الحكم إذا تعارض الواجب والمندوب وكما هو معلوم الحكم فيه أنه يقدم الواجب لكن هل حكم الندب يبقى على حاله أم لا؟ <تصفيق> ثم أيضاً هناك استدرادات من المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأعمال عن بعض المشهورين حيث كان يكلف نفسه ما لا طاقة له يكلف نفسه أمراً عظيما فهذه الأمر الذي يكلف نفسه به وهو في الغالب خارج عن المعتاد هل هو بالنسبة له؟ هل هو بالنسبة له؟ مخالفا للنصوص الشرعية أم لذلك تخريجا عند المصنف هنا رحمه الله وسيأتي تخريج المصنف وشرحه لذلك فيعتبر أن ما كان يصنعه بعض المشهورين من أنه يكلف نفسه أو يدخل نفسه في بعض العبادات التي أن الظاهر أن الإنسان إذا استمر فيها ينقطع عنها كان يقوم الليل كله مثلا أو يصوم يوم ويفطر يوم أو غير ذلك من كثرة العبادات فالمصنف هنا سيذكر تخريجاً لها سيذكر تخريجاً لها وسيأتي هذا في موضعه هذه بعض المسائل التي سيتحدث عن المصنف في هذا الموضع اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب مطلوب الترك لعلة أكثرية ففهم عند تقريره أنه إذا فقدت زال طلب الترك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط وفي المندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه وحين صارت الكراهة هي المقدمة كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه ومن حيث كان العمل معمورا به ابتداء قبل النظر في الماءل أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط أشبه صاحبه من د صاحبه من دخل في نافلة أشبه صاحبه من دخل في نافن في نافلة قصد للتعبد بها وذلك صحيح جار على مقتضى دلة الندب هنا <تصفيق> هذه تدريبات في ترتيب هذه المسألة على أكثر من وجه فالشاطبي رحمه الله يقول إن الداخل في مثل هذا الأمر بحيث أنه يتحمل أمراً إذا نظرنا باعتبار المآل نظرنا أنه يشق عليه ولا يستطيع الثبات عليه لا يستطيع الاستمرار فيه وإذا نظرنا له من حيث الابتداء قلنا أنه في حكم المسارعة في الخيرات أنه في حكم المسارعة في الخيرات أما أن المسارعة في الخيرات مطلوبة فهذا معلوم من النصوص الشرعية وأما اعتبار المآلات بحيث أن الإنسان لا يدخل في أمر ينقطع عنه فهذا أيضا معلوم كما ثبت في النصوص الشرعية فعلى هذين الأمرين وبهذين الاعتبارين كيف تنزل كلام أبي أمامة رضي الله عنه السابق عندما فسر قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من لابتغاء رضوان الله فإن التكثر من الطاعات والعبادات أمر مشروع ومندوب إليه وتعلق المكلف بما لا يقدر عليه حتى ينقطع ويدخل نفسه في المحذور فإنه أيضا منهي عنه وقال المصنف هنا فمن استسهل إطلاق البدعة على ذلك يطلقها على أي نحو بأي اعتبار اعتبار الثاني والاعتبار الثاني فتكون من البدع الإضافية فتكون من البدع الإضافية إينعم ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يُأمر بالوفاء ولكان عمله باطلا ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليجلس وليتكلم ويستظل وليتم صيامه فأنت ترى كيف أبطل عليه التبدع بما ليس التبدع بما ليس بمشروع البتة وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل فلولا أن للفرق بينهما معنى لم يكن للتفرق للتفرقة بينهما معنى معنى مفهوم بارك الله فيك والحديث واضح المعنى أخرجه البخاري من الحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا يصلح أصلا في الفتوى في من دخل في أمر غير مشروع نأمره بأي شيء إذا دخل في أمر من حيث الأصل مشروع ومن حيث ما تعلق به من الأمور غير مشروع وهذا معنى البدع الإضافية البدع الإضافية كما ذكر المصنف هنا رحمه الله أنه من حيث النظر إلى أصلها مشروع مثل هنا الصيام الصيام أصله مشروع وما تعلق به من التبدع والزيادة بعيد أنه يصوم جالسا لا يتكلم ولا يستظل. هذا منهي عنه فباعتبار أصل العمل مشروع وباعتبار ما لحق به من التزيد والتبدع يعتبر غير مشروع ففي الفتوى ماذا تصنع؟ هل تنهى عن ذلك كله؟ أم ماذا تصنع؟ تفضل <تصفيق> نفتيه على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فنأمره بالبقاء مع المشروع وننهاه أحسنت عن الزيادة التي عملها وهذا أصل في الفتوى هذا أصل في الفتوى ننقله من عمله نبقي له العمل المشروع ونرده عن ما أضافه على العمل مما ليس بمشروع وبهذا نكون قد دلناه على السنة ونهيناه عن الزيادة المذمومة أي نعم. وهذا الأصل يمكن أن تجريه في كل المسائل المتعلقة بمثل ذلك سواء كان في باب الصيام أو في الصلاة أو في أبواب الحج أو في سائر أبواب العبادات من أتى بأمر أصله مشروع وأدخل عليه ما ليس بمشروع فلا يجوز له أن يحتج كما يصنع كثير من أهل البدع فيقول هذا الأمر مشروع بالأصل فنقول نعم مشروع بالأصل لكن ما أدخلته عليه أنت ليس بمشروع فنرده مثلا في مسائل الذكر في مسائل في الصلاة في الحج في الصيام في سائر العبادات نرده إلى السنة وننهاه عن التزيد والتبدع وبهذا نكون أفتيناه بما ورد في حديث من عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الطريقة كما تلاحظون فيها فوائد كثيرة فإننا لم نمنعهم من العمل إذ لو منعناهم من العمل لاحتج علينا فقال كيف تمنعوني من الصيام كيف تمنعوني من الصلاة كيف تمنعوني أن أذكر الله فنقول نحو لا نمنعك من ذلك لكن نأمرك بالتزام السنة ونمنعك من الزيادة المذمومة فإذا قال من أين أتيتم بذلك قلنا بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن رجلا أخذ في الصيام شرع في الصيام والصيام من حيث أصله مشروع ثم أدخل عليه بدعا من عنده فهو لا يريد أن يجلس ولا يتكلم يعني يريد أن يصوم قائما صامتا فنهيناه عن الزيادة التي زادها وذممنا تلك الزيادة ونهيناه عنها فإن انتهى فالحمد لله بقي معه الأصل المشروع وأبعدناه عن البدع التي أدخلها على نفسه وهذا أصل عظيم في الفتوى في جميع ما يقع الناس فيه من التزيد ومعه التبدع في سائر أنواع العبادات، نعم وأيضاً فإذا كان الداخل معمورا بالدوام، لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة، بل لا بد، لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه، ولا نظير لذلك في الشريعة، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه. يوفون بالنذر في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن وفي آية الحديد فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع, يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد لله غير أنه يبقى بعدها إشكالان قويان وبالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى معنا المسألة معنى المسألة على تمامه فنعقد, هنا. فنعقد في كل إشكال فصلا بارك الله فيك <تصفيق> الآن اتضح لكم كلام المصنف هذا كله شرح لما ورد في حديث ابن عباس فيما ذكره من أن النبي عليه الصلاة والسلام صحح له أصل العمل وأبطل له الزيادة وبهذا يصح أن نقول إن العمل إذا كان مشروعاً في أصله يكون مطلوباً فإن أدخل عليه الزيادة كان مذموماً وهنا قد يأتي إنسان فيقول كيف يكون العمل في أصله مطلوب وباعتبار الزيادة يكون مذموماً نقول في أصله مطلوب إذا ترك تلك الزيادة فهو الأصل من الح العمل من حيث أصله مشروع ونقول هو باعتبار ما زاده عليه مذموم إذا لزمها إذا لزم تلك الزيادة وأصر عليها فعمله مذموم وبهذا مثلا كما سبق يا حديث ابن عباس الذي صام قائما لا يتكلم إن أبا إلا ذلك واستمر عليه فنحن نذم عمله بالكلية كل عمله مذبون ويكون إصراره على بدعة وإن كان فيه معنى التعبد لكن هذا التعبد كما سبق معكم فيه معنى الاستدراك على الشرع والتقول على الله بما لم يقله والتقول على النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يقله والزيادة على الشرع وهذا من المنكرات العظام وإن كان متعبد هو. لكن لا يعفيه أصل التعبد من مسؤولية هذا العمل المنكر العظيم وبهذا يصح أن يكون الأمر مطلوب من حيث الأصل فإذا تعلقت به الزيادات البدعية كان منهيا عنه باعتبار ما وقعت الزيادة عليه وقس على ذلك المكلف فيما يكلف نفسه فيه من المندوبات بحيث لا يطيق ذلك فإن هذا الذي كلف نفسه بحيث يقع في المحظور. وهو التملل من الطاعة والعبادة والانقطاع عن التكليف فإنه يصح فيه الأمران أيضا أمر الأول أن عمله يكون مطلوبا لأنه مندوب والمندوب مطلوب أو لا ومن حيث أنه حمل نفسه ما لا يطيق وشق بنفسه يكون إيش؟ يكون منهي عنه أنه منهي عن الحرج في الدين إذا سألك إنسان فقال كيف يكون الأمر مطلوب مندوب إليه ثم باعتبار آخر تقول هو منهي عنه لأن فيه حرجا في الدين فتقول الجواب كما سمعت على حديث ابن عباس تقول أصل المندوبات مطلوبة لكن لما حمل الإنسان نفسه منها ما لا يطيق حتى ينقطع عن التكليف ويقع عليه التضجر والتكلف كما سبق معكم في الدرس الماضي فيكون من حيث الأصل مطلوب ومن حيث معتراه باعتبار المآل ووقوع الحرج منهي عنه وهذا لا ما نعم منه في الشرع هذا لا ما نعم وبهذا تجتمع النصوص فالنذر مثلا النذر مثلا مكروه ابتداء كان يقول الإنسان كما سبق معكم لو أن إنسان قال لو أن الله شفى مريضي فإن علي كذا وكذا أنا أصوم كذا وكذا أو أنا أتصدق كذا وكذا أو أنا أعتق من الرقاب كذا وكذا فإن هذا النذر مكروه فإذا دخل فيه فإنه يجب عليه أن يوفي به فإذا وفى به كان مأجورا وإذا لم يوفي به ها إيش حكمه؟ كان آثما، فهو إذا وفى به اعتبرناه قد حصل على أجر، وفي الابتداء نقول له أمر هذا مكروه، فاجتمع فيه الأمران، كان مكروه من حيث الأصل لما سبق معكم من الأحاديث، إن النذر لا يأتي بخير كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج به من البخيل، فهذا الدلالة على كراهيته. وباعتبار أنه إذا وفى به بعد الدخول فيه يكون مأجورا وهذا نظائره في الشريعة كثير وعلى هذا يخرج هذا الباب الذي ذكره المصنف <تصفيق> بقي سيذكر الآن وقائع كثيرة موجودة منها ما هو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ومنها ما هو منقول عن بعض المشهورين وسيورد تفسيرا لذلك نعم. اقرأ بارك الله فصل الإشكال الأول إنما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارضاً بما دل على خلافه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه. فيقال له: أ وليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائماً. وكان عليه السلام يواصل الصيام. ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونحن مأمورون بالتأسي بارك الله فيك هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال أفألا أكون عبدا شكورا وهذا تفسيره كما سيأتي عند المصنف وبه سيفسر كل ما سيذكره من الحوادث تفسيره عند المصنف أن بالنسبة ما يشق على فلان وما لا يشق على فلان الأمر فيه نسبي ما معنى نسبي بالنسبة إليه بالنسبة إليه فإن إنسانا مثلا لو حملته نوعا من العمل الشاق قد يضعف عنه لضعف جسده مثلا وآخر قد يتحمله مثل ما يتحمله الإنسان من الأمور المادية قد يحمل هذا خمسين كيلو وقد يحمل الثاني ستين والثالث لا يحمل إلا عشرين فالناس يتفاوتون في قدراتهم البدنية ويتفاوتون في طاقاتهم فهذا معنى قولنا أن هذا راجع إلى معنى نسبي أي نسبة إلى ذلك الشخص من حيث ما يملك من القدرات والطاقات ولذلك سيأتي جواب على هذا المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصوصياته أن هذا من خصوصياته كما مضى معكم في مسألة الوصال فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك قوله في الحديث إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين يعني أن الله قواه على تلك العبادات بحال لا يحصل لغيره من عامة المكلفين فإذا قيل لكم الدليل على ذلك قل قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة إني لست كهيأتيكم فإذا الأمر مثل هذه العبادات الوصال في الصيام الاجتهاد والقيام حتى تتورم قدمها على الصلاة والسلام وغير ذلك هذا بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقدور عليه هذا هو جواب المصنف كما سيأتي لكن يمكن تضيف إليه أجوبة أخرى أن النبي في ذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام في قيام الليل يقسمه أو لا أو كان يقوم الليل كله كان يقسمه لماذا لأن هذا هو السنة في قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم قبل أن يأمر الناس يلتزم بما أمره الله ينهاهم وهو أول المنتهين ويأمرهم وهو أول المؤتمرين ويطبق هذا الوحي على نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الليل حتى مع قوته على ذلك هذا جواب آخر لأن وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقوعه أيضا على وجه على وجه مشروع بخلاف من أراد أن يحمل نفسه قيام الليل كله أو صيام الدهر أين <تصفيق> أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذه القضية ولذلك كان ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وإمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوترَ بركعةٍ يقرأ فيها القرآنَ كله، وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا كذا سنة وسرد الصيام كذا وكذا سنة وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام وأجاز مالك وهو إمامٌ في الاقتداء صيام الدهر يعني إذا أفطر أيام العيد ومما يحكى عن أويسٍ القرني أنه كان يقوم ليلةً حتى يصبح ويقول بلغني أن لله عبادًا سجودًا أبداً يريد أنه كان يتنفل بالصلاة فتارةً يطول فيها القيام وتارةً الركوع وتارةً السجود وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة يقول له ويحك لما تعذب هذا الجسد فيقول إن الأمر جد إن الأمر جد وعن أنس, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورمت قدماه فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه وعن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم فقالت له ابنته أفطر قال ما أردت بي قالت الرفق قال يا بنيه إنما طلبت الرفق لتعبي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وعن الربيع بن خثيم أنه قال أتيت ويسن القرني فوجدته قعد فوجدته قد صلى الصبح وقعد. فقلت لا شغله عن التسبيه. فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر. فلما صلى الظهر صلى إلى العصر. فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب. فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء. فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح فلما صلى الصبح جلس فأخذته, عين فأخذته عينه ثم انتبه فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا تشبع والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم وأيضاً فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيها غلو يدخل المشقة على العامل، فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة، فلا ينتهض النهي في حقه، كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج، اضطرد النهي مع كل مشوش، وانتفى عند انتفائه، حتى إنه منتفٍ مع وجود الغضب اليسير، الذي لا يمنع من استفاء الحجج وهذا صحيح جار على الأصول وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة فإن الخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد والمحبة سبيل حامل فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو شق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاق والراجي يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد فيو فيو فيو فيو فيو فيوهن القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاماً مع الإغال فيه إما مطلقاً وإما مع ظن انتفاء العلة وإن دخلت المشقة فيما بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح ما قبل ما تنتقلون إلى الجواب نلخص لكم ما ذكره في هذا الإشكال فالشاطبي رحمه الله يقول إن هناك آثاراً كثيرة وردت عن كثير من المشهورين بأنهم كانوا يحملون أنفسهم أعمالاً كثيرة في ظاهر الأمر أنها شاقة وأنها عسيره وأن المكلف قد لا يستطيع الاستمرار عليها فهذه الأعمال التي قاموا بها يدل فعلهم وهم ممن يقتدى بهم على أنها من الأعمال المشروعة وأنه ينبغي للناس أن يسارعوا فيها على هذا النحو المذكور ولذلك خرج بهذه النتيجة فقال وعلى هذا يجوز الدخول في العمل التزاما مع الإيغالي فيه مع الإيغالي فيه ثم قال إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة أي مع ظن انتفاء المشقة هذا معنى قوله مع ظن انتفاء العلة أي مع ظن انتفاء المشقة وإن دخلت المشقة عليه فيما بعد وهذا العمل عند من ذكره يعتبره جاريا على طريقة كثير من المشهورين وسيورد الجواب على هذا تفصيلا سيذكر ثلاثة أجوبة على هذا الأمر ومقصوده بالأجوبة أن يردكم إلى ما ذكره من النصوص الشرعية من أن التكاليف وضعت في الشريعة على نحو معين فما ينبغي تجاوزها حتى وإن ظن المكلف من نفسه القدرة على ذلك سيردكم إلى ما ذكره من قبل في الدروس الماضية وسيذكر ثلاثة أجوبة لكن قبل ذكر الثلاثة الأجوبة أحب أن أشير إلى أن ما يتعلق بالمكلفين في هذا الباب يرجع إلى أمرين ولهذا سيتضح لكم الجواب جواب المصنف الأمر الأول أننا إذا أردنا أن نحث الناس على استباق الخيرات والكثرة من الأعمال فإن هذا باب مشروع وعلى هذا يكون شأن الوعاظ والخطباء فإنهم يعيضون الناس حتى يتأثروا من ذلك تأثر بليغا وحتى يبكي منهم من يتأثر بذلك ثم يذهبون يسارعون في الخيرات ويستكثرون في الأعمال وهذا العمل لا إشكال فيه بل هو مشروع ومن مثله قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ومن مثله ما ورد في ذم الدنيا وحث الناس على عمل الآخرة فهذا أمر من الأمور المستحسنة وحث الناس على مثل هذه الأمور بأنواع الخطب والأساليب هذا يناسب ما جاءت به هذه الشريعة المباركة هذا أمر الأمر الثاني الأمر الثاني أن نتحمل الإنسان أمورا مما ورد في الشرع وفي ظاهر نظر المكلفين أنها لا تطاق مثل لو أن إنسان خرج في الجهاد في سبيل الله كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون فقد يخرج الرجل منهم في الجهاد في سبيل الله فلا يرجع بماله ولا بأهله وهذا عند عامة الناس أمر لا يكاد يطاق ويعتبرون هذا الإنسان قد تحمل حمالة عظيمة ومع ذلك فهو من مأجور عند الله عز وجل ومحمود عند الناس ومنها لو أن الإنسان خرج, خرج مهاجرا في سبيل الله فترك ماله وزينة الحياة الدنيا وتحمل السفر شهورا أو أكثر من ذلك وتحمل في ذلك ما تحمل فإنه محمود عند الله مأجور وهو محمود عند أوليائه سبحانه وتعالى فمثل هذه الأعمال وإن كان في ظاهرها المشقة لكنها أعمال عظيمة تدل على أجر عظيم وتدل على همة عالية فالحديث مثل الأمر الأول والثاني جاءت به النصوص الشرعية وحثت عليه ومن هنا حق لأولياء الله التسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض والحضر من فتنة الدنيا وبذل كل ما يستطيعون في إقامة الحق والهدى هذه أمور مسلمة هذه أمور مسلمة لكن ليست من جنس ما نحن فيه تأمل الفرق بين الأمرين حتى تنتقل وتدرك جواب المصنف فلو سألتكم سؤالا أحث الناس على الخيرات بكل سبيل واستباق الخيرات هذا وردت به النصوص الشرعية لكن أنت تحثهم ليقوموا من العمل بما يطيقون وفق شريعة الله وإلا تحثهم للتزيد في العبادات بما لم يشرع الله تحثهم على الأول ومن ثم لا إشكال في ذلك الأمر الثاني وهو أن يتحمل الإنسان ما يتحمل حتى لو قتل في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله أو حتى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هجروا ديارهم وأموالهم فمثل هذا يحمدون عليه لكن هل هو مما نتكلم فيه نحن هنا أو من باب آخر إذا كان من باب آخر فمن يبين هذا من يستطيع أن يفرق بين هذا الذي يتكلم فيه المصنف وبين المثال المذكور أحسنت لأن الهجرة واجبة بذلك الاعتبار ومطلوبة للشارع لاحظتم الآن لاحظتم بين الفرقين يعني المكلف قد يقوم بنوعين من العمل عمل منه مطلوب على سبيل التأكيد والوجوب فهذا لو تحمل فيه ما تحمل فإنه مأجور عند الله وله أجر عظيم مثال الهجرة في سبيل الله وهي من أشق ما يتحمله الإنسان مثال الجهاد حينما يكون واجباً أو حينما يكون أيضاً فرض كفاية ففي كلا الحالتين قد يرجع الإنسان بنفسه وماله وقد لا يرجع لا بنفسه ولا في ماله لاحظتم هنا لكن المكلف يخرج هذه الأعمال مخرج الشارع يعني يعمل بها بمقتضى ما حدده الشرع فتتحقق له المقاصد العظيمة التي قصد الشرع من ورائها من هذه الأعمال تحقيق تلك المقاصد هذا نوع من الأعمال نوع آخر من الأعمال فيه مشقة لاحظ، لكنه أخرجه المكلف غير على طريقة لم يخرجها الشارع مثاله يعتكف في مسجد لا يكلم أحدا ولا يطعم من الطعام إلا القليل أو يصوم الدهر مثلا ويحتجب عن الناس هذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة فيه مشقة لكن ما هو مقصد الشرع من وراء هذا العمل؟ هل قصد مقاصد من وراءه وكلف المكلف به أو نهاه عنه؟ نهاه عنه، نهاه عن مثل هذا العمل فالمكلف قد يحدث منه عملان، قد يحدث منه صورتان للعمل العمل الأول يكون مما طلبه الشارع والعمل وحق ويحقق مقاصد الشارع والعمل الثاني يكون مما زاد فيه المكلف على نفسه والأول فيه يحتاج فيه إلى صبر وعمل وتعب والثاني يحتاج فيه إلى صبر وعمل وتعب لكن فرق بين العملين كبير فالذي يتكلم فيه المصنف الآن الأول ولا الثاني يتكلم في أي شيء يتكلم في الثاني لماذا كيف عرفت أنه يتكلم في الثاني أحسنت لأن هذا فيه زيادات وأما الأول فليس في زيادة الشارع, الشارع قال تصدق ولو بنص مالك وتصدقت هل أنت تزيدت على الشرع؟ الشارع قال قم وجاهد في سبيل الله فجاهدت حتى قتلت في سبيل الله هل تزيدت على الشرع؟ الشارع عوجب الهجرة في الحالات التي تجب فيها الهجرة ثم تحملت مؤونة ذلك وتركت أهلك ومالك هل تزيدت على الشرع؟ فصورة العمل الأول هذا لا يدخل معنا هنا لاحظ هنا. يعني كل ما كان واجبا أو ما كان مندوبا أخرجته على الصورة الشرعية لا يدخل في هذا البحث إطلاقا فتأمل ما يدخل في هذا البحث وإنما الذي يدخل في هذا البحث مثل ما سمعتم يصوم فلا يفطر يصلي في الليل ولا ينام هل هذا ورد بهذه الصورة في الشرع؟ ورد بهذه الصورة؟ لم يرد فالكلام في جنس هذه الأعمال ففرق بين هذين الأمرين ننتقل الآن إلى الجواب إذا حدث من بعض المشهورين مثل هذا طبعا هنا لاحظ أن المصنف وهذا منهج علمي مهم قبل أن نذكر لكم الجواب لأن الجواب عادة سيذكره صاحب الكتاب أو العالم في أي موضع بحسب ما يراه وسينوع الجواب بحيث يكون الجواب يغطي يرفع الشبهة من مثل هذه الآثار الكثيرة لكن السؤال هنا لماذا لم يخرج هذه الآثار وأيضا محقق الكتاب لماذا لم يخرج هذه الآثار من يستطيع أذكر الجواب مم. مم. في جواب آخر تخريج هذه الآثار أولا في بعض الأحيان قد لا يمكن لتعذره وفي بعض الأحيان يمكن مثل ما ذكر عن ابن الزبير مذكر في مصنف ابن أبي شيبا وهذا يرجع إلى سنده لكن فيه طريقة في الجواب عند العلماء أنه ما يتكلف تخريج هذه الآثار يثبتها لا يتكلف تثبيتها لماذا لأنه يجاوب حتى على فرض ثبوتها لأنه على فرض ثبوتها يفرض في البخاري ثابتة نقلها بسند صحيح عن فلان وعن فلان وعن فلان هل هي في حكم النص الشرعي هل هي مما يحتج به في الشرع به في الشرع. ومن ثم يذهب المصنفون إلى أنه ما يتكلف تخرج هذه الأثار لأن حتى لو ثبتت يعني ما تعني شيء في ميزان الاحتجاج عمل إنسان قد يكون باجتهاده قد يكون أصاب في اجتهاده قد يكون حمله على ذلك تصرف معين قد يكون يتحمل هو ذلك كما سيأتي المصنف في شرحه لكن على أي حال لا يتكلف في العادة المصنفون تخرج مثل هذه الأمور لأنها منقولة عن كثير من ما بعد التابعين ولذلك النقل عن الصحابة فيه قليل جدا وللمنقول عن الصحابة أن بعضهم لما هم بعمل يزيد فيه على ما ورد في الشرع نهي عنه كشأن الثلاثة كشأن الثلاثة الذي قال أحدهم لا تزوج النساء وقال الثاني لا لا أنام الليل وكذا وقال الثالث لا أكل اللحم وما ورد أيضا عن الصحابة مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورد التنبيه عليه في السنة ورجع عبد الله عمرو بن عمرو بن العاص إلى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فعادة تجد مثل هذه الأخبار لمن جاء بعدهم لمن جاء بعدهم فالمصنفون لا يتكلفون تقريبا مثل هذه الآثار لأنها حتى لو ثبتت فإنها ليست حج بذاتها فالجواب إذن ما فائدته قد يقول قائل إذن لا حاجة إلى الجواب فما فائدة الجواب مصنف سيذكر الجواب من ثلاثة أوجب فما فائدته إذن ماذا يذكر الفائدة في الجواب فضل نعم أي نعم نعم في جواب ثاني هنا يعني على دلالة فرضها ما فيها حجة أو دليل على يعني على دلالة ثبوتها فإنها ليست صريحة في مثل هذا المعنى يعني سيأتي لها تفسير يعني سيتدرج في التفسير سيقول إن بعضهم قد يكون يطيق ذلك يعني مثال إنسان مثلا والإسلام متمكن منتشر في كل مكان والناس في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فروض الكفايات كلها قائمة أه؟ ويريد يجلس بين الصلوات في المسجد أحد يمنعه من ذلك تقول أنت ضيعت حقوق المسلمين الفروض الكفايات لم تشارك في فروض الكفايات ضيعت حقوق أولادك أولاده بجنب المسجد ساكنين آمنين مطمئنين ويجون يدرسون في المسجد عنده يعني بأي شيء تعترض عليه تقول ضيعت الجهاد قال الجهاد يا أخي في من يقوم يكفي به بأي شيء اعتراض عليه؟ مثلا فقد يكون لبعضهم عذر في ذلك وهو يطيق ذلك فإذا حمل نفسه على نوع من التكليف معين أنت ما تملك الاعتراض عليه في صور منها قد ما يمكن تخرجها مثل يقوم الليل كله فلا ينام هذه ما يمكن تخرجها ممكن أن يصوم الدهر كله ولا يفطر هذه ما يمكن تخرجها لأنها مخالف للنص فهذه تقول فعله فعله مخالف للنص فيكون مردودا يكون مردود يكون اجتهاده غير صحيح يكون اجتهاده غير صحيح وإن كان هو اجتهد في ذلك ونظر في ذلك نظرا صحيحا بالنسبة له يعني عند نفسه نظر صحيح لكن عند من يقايسه بالنص الشرعي نظر غير صحيح وهذا وطلبة العلم أو العوام إذا وقعوا في المشهورين استغرب الجواب يقول كيف يكون اجتاد ما هو صحي لكن طلبة العلم ما ينبغي أن يقول ذلك لماذا ترجع لما ورد في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من مجتهد الصحابة ولا لا من علمائهم ولا لا يعني هو في المنزل مقدم على من ذكر من التابعين ومن بعدهم ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب السنة ولا لا لأن اجتهاء العالم أو المجتهد قد ينظروا في المسألة على نحو من تحقيق المصلحة، ولا يكون إجتهادو صحيحا. هذا لا مانع منه. هذا لا مانع منه. وصورة التطبيقية التي مضت معكم في الدروس السابقة صورة واضحة جدا. عبد الله ابن عمر ابن العاص. رضي الله عنهما. عبد الله عالم من فقهاء الصحابة. لكن ما ذكره في صورته التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحيح الصورة التي كانت في ذهنه كان يطلب بها المصرحة ولا لا وكان قد اجتهد في تتبعها والنظر فيها ولا لا لكن بجواب النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن اجتهاده لم يكن في موقعه المطلوب وهذا الجواب تقوله عن غيره أيضا تقوله عن غيره ممن كان في التابعين أو بعدهم أي نعم تفضل اقرأ الجواب بارك الله. والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح وما نقل عن الأولين يحمل ثلاثة أوجه. هذا جواب إجمالي. ولو المصنف مثلا قال إن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح وما نقل عن الأولين طبعا ما هم الأولين كلهم وما نقل عن هؤلاء؟ أدق في العبارة أن يقول ما نقل عن الأولين ولا ما نقل عن هؤلاء؟ الأولين. الأولين الصحابة والتابعين والسلف فمثلا أدق أن يقول وما نقل عن هؤلاء وما نقل عن الأولين كلهم لو اكتفى بهذا قال إن تقدم من أدلة النهي صحيح صريح وما نقل عن الأولين محتمل يكفي الجواب هذا ولا ما يكفي بدون تفصيل يكفي ولا ما يكفي مم. أنا أركز على هذه النقطة وأعيد فيها لأنها تعطيك منهج في المناقشة تعطيك منهج في إبقاء النصوص في مواضعها الصحيحة والنظر في الفتاوى أو أفعال المكلفين حتى لو من العلماء من هذا يعطيك منهج فهل هذا الجواب يكفي لو قال إنما تقدم من أدلة النهي صريح صحيح وش معنى صحيح صريح هنا؟ مم. يعني صحيح ما أحد يستطيع يقول ما هو صحيح لأنه ثابت عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصريح في أي شيء صريح في النهي أن يكلف المكلف نفسه ما لا يطيق ويخرجه عن معهود الشارع صريح جدا وما نقل عن هؤلاء محتمل ولا ما هو محتمل مش معنى محتمل محتمل أنه يكون معذور فيه محتمل أنه أخرجه ممكن يخرج له يعني ما في مصادمة للنص محتمل أنه غفل عنه وصادم به النص كل هذا محتمل ولا لا تقدم ماذا تقدم النصوص الصحيحة الصريحة وإلا تقدم المحتمل من أفعال النصوص هؤلاء هذا جواب كافي هذا وحده يكفي هذا الجواب ومع ذلك سيفصل المصنف الجواب اقرب بارك الله أحدها أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو ما مظنة الدوام فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولا أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم فإنما طلبوا اليسر للعصر وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجمع المكلفين لجميع المكلفين وهذه طريقة الطبري في الجواب هذه طريقة في الجواب لكن إذا قلنا أنه كان ذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضيف إليه أن النبي كان في قيامه الليل كان على حال التوسط كان يقوم وينام وحتى في الصيام كان يصوم ويفطر كما سيأتي معكم في حديث عائشة كان يص... قالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول يعني ماذا تريد أوضح من هذا فينبغي إضافة هذا إذا ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام ما يقاس عليه حال هؤلاء إلا بهذا القيد المذكور إلا بهذا القيد أي من وافق ذلك أي من وافق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه نعم وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك، فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل مما ممن يقتدى به. يعني يمكن تفسيرها له، يمكن تفسيرها. لكن ليس بالضرورة يا إخوة أن من يقتدى به يقتدى به في كل حال. ترى هذا مسألة مهمة في هذا المنهج. يعني ليس بالضرورة أن من يقتدى به يقتدى به في كل حال. ومن المقطوع به أن لم يقل أحد من علماء الأمة هذا القول يعني ما يمكن أن تأتي لعالم من علماء السنة فتقول له هل من يقتدى به من أهل العلم يقتدى به في كل حال ومش معنى في كل حال في جميع الأحوال في جميع التصرفات في جميع الأقوال في جميع الاجتهادات ما أحد يقول يعني لو أنت لو تتبعت علماء السنة كلهم من أول ما جاءوا إلى الآن من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى الآن إلى من سيكون على طريقتهم بإذن الله ما أحد من العلماء يجزم أن أحدا من أهل العلم يقتدى به في كل حال لأن مقتضى هذا ما هو مقتضى هذا إثبات العصمة له إثبات العصمة له ولا قائل بذلك من أهل السنة لا يقول أحد بإثبات العصمة لأحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يقتدى به على كل حال هو النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا العلماء ذكروا ذلك ذكروا ذلك حتى لا يكون خطأ العالم يقتدى, يقتدي به المكلفون فتقول ماذا يصنعون تقول في خطئه يعملون فيه بمقتضى ما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما هي صور هذه المسائل وما صنعه من اتباع السنة يقتدون به بمعنى يتابعونه في ذلك وإلا القدوة الأصلية ما هي النبي عليه الصلاة والسلام فلأن العالم هذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتبعنا طيب فإذا وقع منه الغلط في هذه المسألة ترجع إلى ماذا ترجع إلى الأصل فقوله إذا ثبت أن العامل العالم ممن يقتدى به هذا تعليل يعني يناسب لو أردنا أن نخرج فعله يعني أن نجد له عذرا لو أردنا أن نجد له عذرا اين عم ماشي <تصفيق> والثانية يحتمل أن يكونوا وعملوا على المبالقة فيما استطاعوا لكن على غير جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره هذا أيضا جواب جيد هذا جواب قوي يقول قد تجد هذا الإنسان مثلا قد زاد نوعا من العبادة لكن ليس ملتزما بها في جميع الأحوال ليس بها في جميع الأحوال فإذا لم يقع الالتزام تخرج من هذا البحث ولا ما تخرج تخرج من هذا البحث وهذا جواب جيد أي نعم وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال فيقتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي ويكون فيه ويكون فيه جاريا على أصل رفع الحرج حتى إذا لم يستطعه حتى إذا لم يستطيعه تركه ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة ويشعر بهذا المعنى ما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان الحديث فتأمل وجه اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال، وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يوم ليتني طوقت ذلك، إنما يريد المداومة لأنه قد كان يوال الصيام حتى يقول لا يفطر ولا يعترض ولا يعترض على هذا المأخذ بقوله عليه السلام أحب العمل إلى الله ما دا ما دام عليه صاحبه وإنقل. وأنه كان عمله دائما لأنه محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدوام وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحوه فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور وهو أن لا يلتزم ذلك وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه على أي حال قوله هنا حتى لا يلتزم ذلك يخرج المسألة من موضوعنا على طريقة العلماء عندما يقول المسألة خارج النزاع إذا كان لا يلتزم ذلك فيخرج من هذا البحث لأن كلامنا في أي شيء في التزامها على حال يبلغ به المشقة ويخشى عليه من الانقطاع وتبغيظ العمل إلى نفسه ولذلك الشرع نهى عن ذلك أي نعم فإذا أتا زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا، وإذا لم يخل بما وإذا لم يخل بما هو أولى، عمل كذلك فيتفق أن يداوم له أن أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا، وفي كل حالة هو في فسحة الترك، لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه الظن التزاما وليس بالتزام. وهذا صحيح ولا سيما مع سائق الخوف أو حاد الرجاء أو حامل المحبة وهو معنى قوله عليه السلام وجعلت قرة عيني في الصلاة فلذلك قام عليه السلام حتى تورمت قدماه وامتثل أمر ربه في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا لكن ما تورم قدمي عليه الصلاة والسلام كان يطبق السنة في القيام ولا لا كان عمله في ذلك كما أمره الله كان عمله في ذلك يقوم من أول ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم وهكذا يقسم الليل أثلاثا، فهل مثله من كان يقوم الليل كله؟ ولاحظ هناك أن هناك مبالغات، هناك مبالغات سببها نحن ما نريد نعود إلى تخرج الآثار، لكن من باب الإشارة هناك مبالغات في أن إنسان أربعين عام لا ينام يصلي العشاء. يصلي الصبح وضوء العشاء هذا فيه مبالاقة غير ممكن الناس يعرفون قدرات المكلفين غير ممكن ومع ذلك يصوم الدهر أيضا هذا غير ممكن <تصفيق> ويقوم ببقية التكاليف التي عليه الأخرى هذا غير متصور غير ممكن لكن عادة يحدث بأسباب يحدث بأسباب إما بأن يكون بعض المتفقهة يريد أن يرفع شأنا لأحد متبوعيه فيأتي بمثل هذه الغرائب مثلا يقول أربعين ليلة لا ينام الليل هذا صار الليل لباس والنهار معاش ولا العكس الأمر الثاني قد يكون من بعض الذين يضعون الحديث يقول نضع الحديث لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تعبوا من وضع الحديث صاروا يضعون القصص كيف يضعون القصص؟ يقولون فلان يصنع كذا وفلان يصنع كذا وفلان يصنع كذا من عندي أنفسهم وليس بصحيح ينسبونه العمة وليس وليس بصحيح إيه نعم. والثالث أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا بل هو إضافي مختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم أو في قوة عزائمهم أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من عواصف أجسامهم وأنفاسهم، فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدهما أقوى جسماً أو أقوى عزيمة أو يقيناً بالموعد، والمشقة قد تضعف قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها، فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد. فهو منهي عنه ولا يشق على عمر فلا فلا ينهى فلا ينهى عنه هذه علاية حال كما تلاحظون قول المصنف هنا لكن هل يصلح هذا قاعدة هل يصلح هذا قاعدة ليش ما يصلح أحسنت أنت أجبت الآن بالنص الصريح فقول المصنف هنا من باب التخريج لهم يعني هو الآن قد يحاول تفسير بعض ما ذكر لكن ينبغي أن يكون التفسير إجمالي ما يصير فيه مثلا وضع مثل هذه القواعد فإذا قلنا كل عمل يشق الدوام على مثلي بالنسبة لفلان فهو منهي عنه ولا يشق على عمر فلا ينهى عنه هذه قاعدة تصدن بالنص الشرعي فمثلا عبد الله بن عبر بن العاص ماذا قال لما أراد أن يصوم الدهر قال إني أطيق ذلك فعلى هذا ماذا نقول له نقول لك ذلك ولا ننهى النبي ماذا صنع نهاه فقال له صم صيام داود صم يوما وأفضل يوم، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. أي نعم. فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم، وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا. فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله وليس كلامنا في هذه في هذه المشاهدة الجميع في هذا لمشاهدة الجميع فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأول والأحرى بالجميع وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الإغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم بارك الله فيك وهنا ملحظ مهم في التربية لأن الإسلام كما تعلمون دين واقعي عملي أراد الله عز وجل منها أن نطبق الأحكام نطبق الشريعة على أنفسنا ويلتزم بها سعر المكلفين وينصر دين الله في الأرض وتقوم فرض الكفايات وتقوم من مثل الجهاد الأمر معروف أنه على المنكر الدعوة إلى الله من مثل حقوق الناس الحقوق العامة الحقوق الخاصة على الإسلام شامل لجميع أحوال الناس وأحوالهم فإذا كان من من يراد أن يقتدى به إذا،, إذا تصورنا في أن من يقتدى به سيدخل نفسه في أعمال هي تشق عليه فماذا يصنع الذين يقتدون به؟ ماذا يصنع؟ إن اقتدوا به في ذلك شقوا على أنفسهم وإن لم يقتدوا به في ذلك صار هناك عدم اقتداء والأصل في العالم طلبة العلم أن يكون مجال الاقتداء بينهم وبين العوام مشترك المتابعة والاقتداء والتأسي أمر طبيعي في أحوال الناس والإسلام لا ينتشر إلا بذلك الإسلام لا ينتشر إلا بذلك فلو تصورنا أن ممن يراد أو نتوقع أن يقتدى بهم من طلاب العلم ومن أهل العلم فرضوا على أنفسهم أنواع من التكاليف حتى حجروا أنفسهم عن الناس فأصبحت طاقته لا بد أن تسدد تلك التكاليف التي قام بها من يقتدي به وكيف يعايشون الناس وكيف يقتدي بهم الناس فهنا يحدث إشكال يحدث إشكال فإن اقتدى بهم بعض الناس فيما يفعلون به وهم لا يستطيعون وقعنا في الحرج المذكور وإن لم يقتدوا بهم سقط الاقتداء والتأسي وهذا لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المسلم الذي الأصل فيه أن الناس يعيشون في قضايا وأعمال مشتركة يتأسى بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض ويتعاونون على البر والتقوى فهو دين واقعي عملي ميسور واضح جدا حتى في أقوى صوره التي يظن الناس أن الإنسان سيبذل فيها أقصى ما عنده كما سبق في مثال الهجرة والجهاد، وسبق في أمثال مثلا النفقات الكبيرة وغير ذلك فالصحابة عملوا ذلك ومع ذلك الناس يقتدون بهم كلهم بقدر ما يستطيع فالمقصود أن أعمال المكلفين لابد أن تكون على وفاق السنة كما قال هنا وعلى التوسط والأخذ بالرفق حتى يتم التأسي والاقتداء بين مجموع الناس علماءهم وطلاب العلم فيهم وعوامهم هذا هو وضع الشريعة الذي أراده الله عز وجل للمكلفين وعد مرة أخرى إلى الصورة الصحيحة وهي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضو الله عليه فالصحابة تجدهم أخذوا بالتكاليف كما أمر الله على حال من التوسط والأخذ بالرفق والتوسط والأخذ بالرفق كما أشرنا ليس معناه ترك التكاليف وليس معناه ترك مهام الأمور وليس معناه ترك ما كلفهم الله عز وجل مما أمرهم به وتجدهم في كل حال من أحوالهم قائمين بالشرع، فإن أمرهم بالجهاد جاهدوا إن أمرهم بالهجرة هاجروا إن أمرهم بالعبادة عبدوا وكل شيء على ما ذكر من سيرهم رضوان الله عليهم ومع ذلك فسبيل الاقتداء والتأسي فيما بينهم وبين عوام المسلمين كان قائما والحمد لله عز وجل بخلاف الثغرها الموجودة عند المسلمين المتأخرين فإن هذا الاقتداء لا تجده إلا في القليل النادر. لا تجده إلا في القليل النادر. فالعودة إلى طبيعة التوسط والأخذ بالرفق هو الذي يجعل الاقتداء والمشاركة مكفولة للجميع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إينام. والشاهد لصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يريد عليه السلام أنه لا يشق عليه الوصال. ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق ليش التنبيه هذا؟ التنبيه هذا كما تلاحظون لأن الأصل الاقتداء الأصل الاقتداء والتماثل في التكاليف تماثل في العبادات وإن كان هذا أقوى من هذا والأصل عدم التزيد في العبادات والأصل كما كما ذكرنا ولذلك إذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أنهم سيزيدون في العبادات ما لا يطيقونه قال إني لست كهيئتكم ففي مثل هذه لا يعملون بعمل إلا له خصوصيات عليه الصلاة والسلام وتبقى أعمال كافة المسلمين فيما بينهم فيما بعد علماءهم وطلاب العلم متقاربة وإن كان بعضهم أكثر عملا من, من من من الآخر لكن ما في خصوصية مثل تؤدي إلى مخالفة السنة ليش نجاء التصوف مثلا لماذا نشأ؟ لأن بعض العلماء الزهاد جلسوا في الزوايا والتكايا تركوا تعليم العلم تركوا الجهاد تركوا معاشرة الناس وأخذوا في التزيد في العبادة فنظر لهم العوام فقالوا لا نستطيع النصر مثل هؤلاء تركوهم أمهم فيه تركوهم إلى أين فسار هناك انفصال بين العلم الذي في صدور هؤلاء وبين القدوة التي يريدها العوام العوام عليهم واجبات عليهم مصالح شرعية دينية وأخروية فلا يستطيع يقتدي بهذا الذي ذهب إلى الزاوية واعتكف فيتركه يتركه بخيره وبزيادته ومن هنا ضعف وقع الضعف في الاقتداء أيضا قد يأتي الإنسان مثلا فيكتفي بجانب معين من الجوانب في الإسلام ومن حق العوام مثلا يقولوا نقتدي به في هذا الجانب ولا نقتدي به في غيره لأنه لا يعمل بغيره مثلا أو لا يهتم بغيره أو لا يعنى بغيره وهكذا لكن الأصل في الشريعة هو التعاون على البر والتقوى وأن أمور الشرع الناس فيها متساوون. لا يجوز لهذا يزيد ولا يجوز لهذا يزيد ولا يجوز لهذا يزيد كما أنه لا يجوز الفلان أن ينقص. بقي التفاوت الذي بينهم. نعم بحسب الحال البذل البذل لكن بشرط ألا يخرج عن حدود الشرع كما عرفتم من النصوص الأخرى. ومقصد الاقتداء مهم. مقصد الاقتداء في التربية مهم. وهذا يشعر الناس أن في شريعة واحدة وفي أعمال يطيقونها ويتعاونون بينها وأن الأمور مشتركة بين الجميع ولا شك أن هذا من أقوى أسباب نجاح التربية وكذلك رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضو الله عليه هنا. أي نعم. بارك الله بسم الله رحمة. فعلى هذا من الرزق نموذجا مما أعطيه عليه السلام فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج. وأما رده عليه السلام وعلى عبد الله بن عمر فيمكن أن يكون شهيد بأنه لا يطيق الدوام ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على أنهم أعطوا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله، وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. هذه التفسيرات تصلح للتفسير. لكن لا تصلح للتبرير ما الفرق بين التفسير والتبرير أي نشرح يعني ماذا قصد هذا من هذا الفعل وما قصد فلان الفاضل من هذا الفعل تفسير لكن دبرر. تبرير يعني تبرير نقول هذا الأمر يصلح له ولغيره نقول هذا الأمر مما ينبغي أن يسارع له الناس طيب إذا جاء إنسان اجتهد فسارع فيه فانقطع ماذا نصنع به؟ نقول له يا أخي أنت غلطان على نفسك ثم إذا قال أنا أريد أن أصنع مثل هذا كيف نمنعه؟ فسنضطر أن نقول كما قال بعض أهل العلم أن عمل فلان وفلان خلاف الأولاء هذا هو الجواب العلم الصحيح أن عمله خلاف الأولاء هذا إذا ثبت عنه هذا إذا ثبت عنه وهذا جواب مختصر ومفيد عمله خلاف الأولاء <تصفيق> ولذلك قول المصنف إذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول مخالفة لا الأعمال المنقولة تنقسم إلى قسمين منها ما يكون موافق ومنها ما يكون مخالف في الاجتهاد يقع منه الاجتهاد أما أنه قد يكون معذوراً فهذا لا ريب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله فله أجر هذا السائل يقول اجتهد بعض الناس فيطيل في السجدة الأخيرة من الصلاة حرصاً على الدعاء في السجود فما حكم ذلك الصواب أنه يفرق دعاءه ومن مواضع الدعاء أيضا كما ورد بعد التشهد بعد التشهد الثاني أما إذا طال في الركعة الأخيرة حتى يصبح تشبه الركعة الأولى فهذا يؤدي إلى أن تكون الركعة الأخيرة مثل الثانية أو مثل الأولى والنبي لما كان يصلي ماذا كان يصنع يجعل الأولى أطول الركعات فإذا أطال في الأخيرة حتى تشبه الأولى كان يطيل في الركعتين الأولين ويقصر في الأخريين وكان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية عن الأولى فإذا حمله الدعاء حتى يطيل في السجود فيطيله عما قبله فهذا لا يجعله يطبق هذه السنة فالأصل أن يفرق السجود ويطيله أحسن من ذلك أن يجعله في بعد التشهد بعد التشاهد الثاني وإذا فرقه في السجود هذا لا بأس به لكن بشرط أن يكون بعد أن يعمل بالواجب من التسبيح بعد أن يسبح يدعو إيه يقول هل هل الالتزام شرط في البدعة أم أنه يمكن أن تعمل أعمال مزيد فيها دون التزام وتسمى بدعة هذا سؤال مهم قد يعمل أعمال معينة لكن لا يلتزم بها على الدوام وتكون بدعة أيضا مثل أن, يصل أن يصوم كما ورد في حديث ابن عباس في شأن الرجل يصوم ولا يتكلم ولا يقعد يعني يصوم قائما لا يتكلم ولا ولا يقعد افرض أن هذا لا لم يقل أنني سألتزم ذلك يوما بعد يوم أو سألتزم ذلك في الشهر ثلاث مرات أو أربع مرات أو عشر مرات لكن يفعله بعض الأحيين بدون التزام. ليش نقول عن عمله هذا نقول فيه زيادة وفيه ابتداع فننهى عن البدعة ونبقي معه العمل الذي هو الأصل فهذا سؤال مهم ولذلك ينبغي أن تلاحظ كلام المصنف ليس بالشرط أن يكون هناك التزام حتى لو يلتزموا على الدوام تدخل فيه البدعة إذا زاد فيه إذا زاد فيه خلاف ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعض المسلمين إذا أتى إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا تقربا إلى الله فما حكم هذا العمل هذا العمل ليس بسنة إذا اعتقد أن هذا سنة فهذا خلاف السنة أما إذا لم يكن عنده حذاء فيمشي حافيا أما أنه يفسخ حذاءه فيمشي شارع أو شارعين أو ثلاثة ويحمل حذاءه ويظن أن هذا سنة هذا غلط هذا ليس بسنة كما النذر مثلا أن يحج حافيا فهذا ينهى عن ذلك كما ورد أيضا في الحديث الصحيح امرأة نذرت أن تحج حافية ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروها فل فل تركب فنهاها عما صنعت يعني كثير مما يصنعه الناس في التزيد في العبادة مثلا بعض الناس إذا أراد أن يخرج من الحرم أو من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على يمشي على ظهره هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة إيه نعم يقول رجل عليه أداء يمين فأراد أن يطعم عشرة مساكين لأداء هذه اليمين ولكنه وجد أسرة مكونة من ثمانية أشخاص فأعطاهم طعام العشرة المساكين فهل أدى ما عليه أم لابد له من طعام مسكينين آخرين الذي يظهر لي والله أعلم أنه أن ذلك يكفيه أنه إذا أعطى هذه الأسرة طعام العشرة المساكين أن هذا يكفيه وإن لم يبلغوا عشرة والله أعلم يقول هناك رجل محافظ على السنن ومنها السواك فهو يستاك عند سنة الظهر قبل الركعتين الأولى والركعتين الأخرى وين ثم عند بداية الفرض ثم قبل الركعتين أي السنة بعد الظهر فيسأل هل هذا وارد هل, هل السواك وارد بهذه الصفة لا بأس بذلك نعم ورد الحث على السواك كما هو معلوم وهو من السنن المؤكدة بل كاد يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام ونعجله واجبا فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فإذا استاك عند كل ركعتين وعند كل صلاة فلا بأس بذلك بل هو السنة يعني لا حرج عليه يقول نذرت قبل ما يزيد على العشر سنوات أنه إذا جاءني خبر نجاحي في الدراسة أن أقوم تلك الليلة كاملة ولكني كنت مجهدا فلم أستطع أن أصنع ذلك ونمت قبل الفجر بقليل وفاتتني صلاة الفجر وكيف أفعل؟ أنت إذا قمت الليل كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكفيك وفاء بندرك وقد يفتى كما ورد في حديث ابن عباس يرد إلى السنة يرد إلى السنة ولذلك كلام مالك المذكور مفسر بأشياء كثيراً الذي ذكره الإمام الشاطبي فالأصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمحاذير التي ترد المحذورات التي يقع فيها مثل هذا المكلف يقع فيها عموم المكلفين ولذلك رتبت الشريعة الإسلامية المباركة تشريعاتها على قدرات المكلفين الوسط ونظمتها تنظيماً بديعاً ومنعتهم من التزيد منعتهم من أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون فيتركون الفروض والواجبات ويتعلقون بالنذور والمندوبات يقول رجل أوقف أرضا على الطريق العام للصلاة فيها وكان المسافرون إذا مروا على هذا المكان وكان وقت الصلاة صلوا فيها ولكن هناك رجل آخر أتى إلى هذا الرجل الذي أوقف هذه الأرض وطلب منه هذه الأرض بحيث يعمل عليها مسجد ودفع مبلغا زهيدا ولكن هذا الرجل الثاني عندما أخذ هذه الأرض بناها وجعلها حضيرة حيوانات فما الحكم؟ أعوذ بالله بشكراً هذا معتدي هذا رجل ظالم ما أوقف من أرض لأجل الصلاة فيه فالوقف فيه لازم بل عد العلماء أن من ترك مكانه لكي يجتمع الناس فيه ويصلون هذا يعتبر منه وقف إذا أذن لهم بذلك يعتبر هذا في حكم الوقف فهذا ظالم متعد هذا يحاكم إلى القضاء حتى ترجع الأمور إلى نصابها يقول أشكل علي الفرق بين البدع وبين المحدثات فهل لا وضحتم لنا ذلك البدع هي المحدثات والمحدثات هي البدع إذا استثنيت المحدثات المادية المحدثات المادية التي يحدثها الناس في أمور الصناعات والزراعات وما يخترعونه من الأمور المادية هذا يسمى محدث لكن البدعة تتعلق بالأمور الدينية ولا بالأمور الدنيوية تعريفها البدعة لها تعريفات كثيرة كما سبق منها ما أحدث في الدين أما ما أحدث في الصنائع اختراع الطائرات وغيرها هذا لا يسمى من البدع لكن عند العلماء إذا قالوا البدع والمحدثات فيقصدون بها البدع في الدين والمحدثات في الدين وهي بمعنى واحد يقول السائل هنا عند كلام العلماء عن البدع في العبادة ومفهوم البدعة يذكرون بأن العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله وضحوا لنا هذا ما أجورين نعم العبادات العادات العبادات هي الصلاة والزكاة والحج والصيام والنذور وما أشبه ذلك والعادات مثل الأنكحة، عقود الأنكحة، عقود المبيعات، القراض، المساقاة، الشركات هذا يسميه العلماء المعاملات الفرق بينهما أن العبادات توقيفية لا يجوز أن تزيد فيها شيئا من عندك العقود الأخرى تشترك مع العبادات في أنها محكومة بالشرع يعني لا تأخذها أنت إلا من تحت إذن الشرع، لكنها يجري القياس فيها. هذا يعرفه طلاب العلم، يعرفه أهل العلم. يجري القياس فيها. فالأصل فيها تقول المنافع، الأصل فيها الإباحة. تقول المنافع، لا تقول الأشياء، لأن الأشياء منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع. فالأصل في الضار التحريم. فإذا فإذا أن تعبر بالأصل فتقول الأصل في المنافع. الإباحة. هذا الفرق بين الأمرين لكن إذا أخذ الإنسان الأمر التعبدي كالصلاة وغيرها من تحت إذن الشرع وقصد به وجه الله عز وجل والتزم فيه بالسنة في صلاته فإنهم أجر على ذلك وكذلك في الأمور الأخرى مثل عقود الأنكحة والتجارات والشركات إذا أخذها من تحت إذن الشرع وحكم الشرع فيها وقصد بها الاستعانة على طاعة الله فإنه مأجور أيضا فيها فإنه مأجر فيها يقول هنا ما حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها طبعا كما تعلمون أن العلماء مجمعون على أن حلق اللحية حرام أجمعوا على ذلك مع أن كثير من الناس تجده يحافظ على الصلاة وإنسان فاضل لكن يظن فعلا أن المسألة فيها خلاف من أين وقع له ذلك يرى بعض المتفقهة مثلا يحلقوا اللحاه يعني كثير من المتفقهة من كثير من البلاد مثلا حلق اللحية عنده أمر عادي يحلق لحيته المتفقهة في كثير من البلاد غير هذه البلاد تجد حلق اللحية عنده أمر عادي فيراه بعض الناس تجد رجل خير ويحافظ على الصلاة يرى هؤلاء فيظن أن فعل هؤلاء صحيح ويقول لو كان فعلا حلق اللحية حرام هذا الإنسان الذي يحمل الكتب ويدرس الفقه يحلق لحيته فيظن أن حلق اللحية ليس بحرام وفعلا جاءني إنسان رجل فاضل قال يا أخي هذا الإنسان اللي تخرج صورته في الجريدة هذا عالم وخطيب من بعض البلاد ومشهور يحلق لحيته صحيح أن حلق اللحية حرام يعني لو كان حرام هذا يصنع يحلق لحيته يعني فدخلت الشبه على الناس من هذا الموضوع وهنا نعود إلى مشكلة بعض المشهورين لكن المنهج الصحيح أن الإنسان يأخذ حكم السنن والعبادات من يأخذها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحاء خالف المجوس قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحاء خالف المجوس فعندك أمرين أمر بتوفير اللحاء الأمر الثاني تخالف المجوس المجوس يحلقوا اللحاء عندك أمرين مترادفين الأمر الأول وفر اللحاء والأمر الثاني خالف المجوس فلماذا تترك الأمر الصريح المعنى الصريح الأمر الصريح في الحديث الصحيح وتلتفت إلى فعل فلان وفلان هذا فلان أخطأ على نفسه أخطأ على نفسه لكن إذا أردت أن تقول أنه مشهور فخذ جواب آخر ألا إما الأربعة مشهورين ولا لا الإمام مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة وغيرهم حلق اللحية حرام عندهم بإجماع فسند فبعض المتفقه لا سند لهم لا عندهم سند بل منصوص في كتب المذاهب على التحريم كتب المذاهب الأربعة منصوص عليها على التحريم وهذا يدل أنهم فهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهمهم صحيحا والحديث صريح بعض الناس مجادلة بالباطل ما يقول أنا مخطئ يقول الآن بعض المجوس وبعض اليهود يربون لحاهم فأنا أريد أن أخالفهم النبي لما قال خالف اليهود قال خالفهم في الشرك خالف المجوس في الشرك تخالف الكفار الآن في الأمم الأخرى تخالفهم في الشرك تخالفهم في أكل الربا تخالفهم في الظلم والفساد تخالفهم في الانحلال ااا آه... الانحلال تخالفهم في في ترك عبادة الله تقوم بعبادة الله هذا أمرك الله بمخالفة في هذا لكن إذا عملوا عملا حسنا الله عز وجل ما قال خالفهم عباد الأسلام كانوا يربون لحاهم وكانوا يكرمون الضيف تروح تخالفهم تقول لا أنا بصير بخيل ولا بكرم الضيف وأحلق لحيتي وكانوا يوفون بالعهد تقول لا أنا لن أوفي بالعهد فهذا كلام ساقط ولذلك ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما هذه قدوة ولا يقول فلان وعلا والذي حرره العلماء المشهورين في كتب المذاهب الأربعة وغيرهم وأنا أؤكد على قول المذاهب الأربعة لكي أرفع ولا يكفي ثبوت الدليل الشرعي لكن لكي ترفع اللي موجود عند كثير من الناس أنه يظن أن المتفقهة الآن اللي يشتغلون بالفقه ولا يعملون بالسنن يظن أنهم على صواب ليسوا على صواب هم قطعا مخالفين للإجماع المذكور في كتب أهل العلم وهذه الحقيقة منقصة يحلقون لحاهم ويطيلون سبالاتهم يطلون أشنابهم يخالفون السن مرتين ولذلك جاء رجلا النبي عليه الصلاة والسلام من أهل فارس، فوجد شنبه يكاد يقرب إلى إذنيه ويحلق لحيته فقال من أمرك بهذا قال أمرني ربي من هو ربه قيصر كسرى أمره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أمرني ثم علمه فالحديث صريح في هذا وفر اللحى وحفّ الشوارب هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك وضع العلماء لحلق اللحية أحكام كثيرة لو أن إنسان اعتدى على لحيت إنسان ما الحكم وضعوا لها هدية وإذا ذهبت بالكلية ما حكمها هذا مو ممكن موجود في كتب المذاهب إذا ذهبت بالكلية ما حكمها لو إنسان اعتدى على لحيتك الآن ترون عند القضاء لها أحكام تفصيلية كثيرة إذا اعتدى عليها اعتداء يزيلها بالكلية حتى لا تخرج من العلماء من جعل فيها نصف الدية أو يزيد الشعور الأربعة فيها الدية كاملة وفيها تفصيل في مسألة كذا فهذه أحكام موجودة في الشريعة لكن بعض الفضلاء الناس المحافظين على الصلاة يظن فعلا عند نفسه أن حلق اللحية لا شيء فيه ولهذا أطلت في هذه المسألة يعني إكراما لهم وبيان لحكم السنة أنهم لا كما يتصورون فيها أحاديث صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى وحفوا الشوارب وفروا اللحى خالف المجوس ولذلك الفقهاء فصلوا أحكاما تفصيلية كثيرة في حكم اللحية وأن من اعتدى عليها معتد تقاضيه في القضاء الشرعي ولها وزن كبير من حيث المقادير الشرعية وهذا يدل على اتفاقهم على احترامها وعلى اكرامها، وكذلك بعض الناس يجدوا يربي لحيته لكن لا يدع منها شيئا يعني يهذبها حتى إذا نظرت إليها لم ترى كأنه ليس مربي لحيته هذا ليس بصحيح اللحية ما ظهر وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوفيرها معناه إكرامها وتوخيرها والمحافظة عليها أكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين